الصلاه حي على الفلاح فلا ان صلاه خير من ان صلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر La ilaha illa